مَن يَشْتَرَكْ فَاعَةً حَسَنَتَيْنِ يَكُلُّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا مَن يَشْتَرَكْ شفاعه سيئتين يكن له كسل منها ومن يشتهي شفاعه سيئتين يكن له كسل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وكان